ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن قاتلوكم فاقتلوهم 146. كذلك جزاء الكافرين 147. فإن قاتلوكم فاقتلوهم 148. كذلك جزاء الكافرين فإن قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين، فإن قاتلوكم فقتلواهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن قاتلوكم فقتلواهم، كذلك جزاء الكافرين. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ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 129. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي اِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم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 Fain tehou fainna Allah wafur rahim. Fain tehou fainna Allah wafur rahim. Fain tehou fainna Allah wafur rahim. فَإِنْ تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَهُوا فَإِنَّ الله غفور رحيم Fain tehou fainna Allah wafur rahim. Fain tehou fainna Allah wafur rahim. Fain tehou fainna rahim. فَإِن تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ غفور فَإِنْ نَتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ نَتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.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 فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ فَإِنْ تَهَوَّ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهَوَّ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهَوَّ فَلَا عُدْوَانَ فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ تَهُوا فَلَا عُدْوَانَ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 والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 119. كذلك جزاء الكافرين 110. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 111. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فَإِنِّي أَتَهُوَ فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 119. كذلك جزاء الكافرين 110. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 111. تَكُونَ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَن عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ <تصفيق> فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ <تصفيق> <تصفيق> فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله مَعَ المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.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 ve anfiquo fi sabilillahi, ve latulquu bi aidi kum ila tahlukah. ve apsino, inna allah yuhbub almuhsinin. ve <advisory> inna Allaha yuhb muhsinin, ve ahsinu. Inna Allaha yuhb muhsinin, ve Inna Allaha muhsinin, ve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 Inna Allaha yuhb muhsinin, ve ahsinu. Inna Allaha yuhb muhsinin, ve Inna Allaha yuhb muhsinin, ve ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 إن الله يحب المحسنين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن إن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.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 119. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 110. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 إن مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، واتموا الحج والعمرة لله. وأتّم الحج والعمرة لله، واتّم الحج والعمرة لله، واتّم الحج والعمرة لله، الحج والعمرة لله اتِمّ الحجّ والعمرة لله واتِمّ الحجّ والعمرة لله والعمرة لله وأتّم الحج والعمرة لله، واتّم الحج والعمرة لله، واتّم الحج والعمرة لله، الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله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 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا سَتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا سَتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّهُ فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رؤوسكم حتى يبلغ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى فَإِنْ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ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 فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَتُبْيِتَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِبْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ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 فإذا أممتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أممتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا تم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي فاذا امتم فمن تمتع بالعمره إلى أنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فاذا امتم فمن تمتع بالعمره الى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 Fázaemin tum fáman temettâb il-ûmret ilâ al-haj fámas-teyser min al-hadi. Fázaemin tüm fman temettabil umrati ila el haj fmas teysar min el hadi tüm fman temettabil umrati ila el haj fmas teysar min el hadi. fai daemin tüm fman temettabil أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 118. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 119. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام تلك عشرة كاملة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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُ <تصفيق> اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 أن الله شديد العقاب، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.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 أن الله شديد العقاب وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك فإذا أمنتم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا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 114. الله شديد العقاب 115. الحج والعمرة لله 116. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات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 إن الله مع المتقين، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واتموا الحج والعمرة لله.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 فَإِنِّي أَتَهُوَ فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْيَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ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 119. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 114. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 115. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 116. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن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 117. كذلك جزاء الكافرين 118. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 119. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 الحج أشهر معلومات 115. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 116. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَابُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 114. أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات 116. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 117. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى مقله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فَإِنِّي أَتَهُوَ فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْأَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ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 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا سَيَسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَا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 الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين